الأفلامرة كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من هندير وبشير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 ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة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 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور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 اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يحملون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وفئ الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ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 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لئن يؤتىهم الله خيرا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 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاطبة للمتقين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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أرسل السماء عليكم مدراً ويزدكم قوة إلى قوتكم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 قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون وشهد أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تضرون إن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 ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرون شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا يهودا والذين امنوا معه برحمه منا ولنجيناهم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 ألا بُعدَ لِعَادٍ قوم هودٍ وإلى ثمود أخاه صالحة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرو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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عصيته فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوْطَ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَا هَـبِ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل موجودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوا نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فأختلف فيه ولولا كلمة ثبتت من رب كلا قضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب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 وَكُلَّنَ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعْبَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنتَظِرُ إِنَّا مُنتَظِرُونَ